نسبة المجازر يعني والإرهاب اللي احنا شايفينه اليومين دول اصحاحين النهارده كلهم قتل يعني قضاء من الله على ال الاجيال الشريره في مملكة اسرائيل ومملكه يهوذا زي ما قرينا اوقات طويلة وصححات كتيرة عن الشر وهو بيكبر وبينمو ويرسخ ويبدو أنه هو بيغلب وبيسود لازم الكتاب برضو يدينا بعد شوية اصححات برضو بنشوف فيها ازاي ان كل اللي بناه الشر بيهدم وفي النهاية عدل الله وحقه هما اللي بيسوده وكلمته اللي قالها على فم رجاله في التاريخ حتى لو هم نفسهم كبشر معدوش موجودين لكن الكلمة تظل في السمويات ثابتة وتظل منفزة في وقتها بأي أدوات سواء كانت الأدوات دي أدوات صالحة أو أدوات شريرة لكن في كل الأحوال اللي قاله الله لابد أن يكمل فرغم ان احنا مش هنلاقي ماده روحيه يعني في الاصحاحين بتوع النهارده لكن كلها احداث صعبه لكن لازم نبقى شايفينها في ضوء ان ده سلطان الله وسيادته على الشر وان ازاي ان الشر ممكن ياخد اوقات طويله بيبني لكن الهدم بيبقى سريع الهدم مش بيبقى بنفس التدرج يعني يوم ما الرب بيصدر قرار بالهدم اللي تبنى فيه أجيال بيهدم في يوم يعني يوم واحد كفيل إن كلمة الله تتم فيها وطوبال اللي كان بيبقى عنده الكلمة دي وقاعد منتظرها لأنه ده الوحيد اللي بيبقى في الوقت ده مش متفاجئ لكن البشر ممكن يتفاجئوا باللي بيحصل ودي الفكرة اللي هنحاول النهاردة ان احنا نشوفها مع بعض يعني ونفهمها عشان نطبقها برضو على أحداث اللي بتحصل في أيامنا أيام. بسرعة كده ملوك الأول عشرة بيقول وكان ملوك الثاني سوري ملوك عشرة بيقول وكان لأخاب سبعون ابنا السامرة فكتب ياهو رسائل وارسلها إلى السامرة إلى رؤساء يزرعيل الشيوخ وإلى مربي أخاب قائلا، فالآن عند وصول هذه الرسالة إليكم إذا عندكم بني سيدكم وعندكم مركبات وخيل ومدينة محصنة وسلاح انظروا الأفضل والأصلح من بني سيدكم وجعلوه على كرسي أبي، وحاربوا عن بيت سيدكم فخافوا جدا جدا وقالوا هو زماليكان لم يقف أمامه فكيف نقف نحن فأرسل الذي على البيت والذي على المدينة والشيوخ والمربون إلياه قائلين عبيدك ونحن وكل ما قلت لنا نفعله لا نملك أحدا ما يحسن في عينيك ففعله فكتب إليهم رسالة ثانية قائلة إن كنتم لي وسمعتم لقولي فخذوا رؤوس الرجال بني سيدكم وتعالوا إلي في نحو هذا الوقت غدا إلى يزرائيل وبن الملك سبعون رجلا كانوا مع عظماء المدينة الذين ربوهم فلما وصلت الرسالة إليهم أخذوا بني الملك وقتلوا سبعين رجلا ووضع رؤوسهم في سلال وأرسلوها اليه إلى يزرعيل فجاء الرسول وأخبره قائلا قد اتوا برؤوس بني الملك فقال اجعلوها كومتين في مدخل الباب إلى الصباح وفي الصباح خرج ووقف وقال لجميع الشعب أنتم أبرياء ذا قد عصيت على سيدي وقتلت ولكن من قتل كل هؤلاء فاعلموا الآن أنه لا يسقط من كلام الرب إلى الأرض الذي تكلم به الرب على بيت أخاب وقد فعل الرب ما تكلم به عن يد عبده إليه وقتل آياه كل الذين بقوا لبيت أخاب في اسرائيل وكل عظماءه معرفه كهنته حتى لم يبق له شاردا. ثم قام وجاء سائرا إلى السامرة وإذ كان عند بيت عقد الرعاة في الطريق صادف إخوة أخذية ملك يهوزة فقال من أنتم؟ فقالوا نحن وإخوة أخذية ونحن نزلون للسلم لنسلم على بني الملك وبني الملكة فقال امسكوهم أحياء فامسكوهم أحياء وقتلوهم عند بئر بيت عقد 42 رجل ولم يبق منهم أحد ثم انطلق من هناك فصادف يهو ابن ركاب ليلاقيه فباركه وقال له هل قلبك مستقيم نظير قلبي مع قلبك فقال يهو نعم ونعم هات يدك فأعطاه يده فأصعده إليه إلى المركبة وقال هل معي وانظر غيرتي للرب وأركبه معه في مركبته وجاء إلى السامرة وقتل جميع الذين بقوا لأخافة السامرة وحتى أفنها حسب كلام الرب الذي كلم به إليه ثم جمع يهو كل الشعب وقال لهم ان اخياب قد عبد البعل قليلا واما يهو فانه يعبده كثيرا والان فادعوا الي جميع انبياء البعل وكل عابدي وكل كهنته لا يفقد احد لان لي ذبيحه عظيمه للبعل كل من فقد لا يعيش وقد فعل يهو بمقر لكي يفني عبدت البعل وقال يهو قدسوا اعتكافا للبعل فنادوا به وأرسل يهو في كل إسرائيل فأتى جميع عبدة البعل ولم يبقى أحد إلا أتى ودخلوا بيت البعل فامتلأ بيت البعل من جانب إلى جانب فقال الذي على الملابس اخرج ملابس لكل عبده البعل فأخرج لهم ملابس ودخل يهو يهنداب ابن ركاب إلى بيت البعل فقال لعبده البعل فاتشوا وانظروا لألا يكون معكم هنا أحد من عبيد الرب ولكن عبدة البعل وحده ودخلوا يقربوا زبائح ومحرقات، وأما يهو فأقام خارجا ثمانين رجلا، وقال الرجل الذي ينجو من الرجال الذين أتيت بهم إلى أيديكم تكون أنفسكم بدل نفسه. ولما انتهوا من تقريب المحركة قال يهو للسوعا والسوالس ادخلوا ادخلوا ضربوهم لئلا لا, لا يخرج أحد، فضربوهم بحد السيف وترحم السوعا والسوالس وصاروا إلى مدينة بيت البعل. وأخرجوا تمثيل بيت البعل وأحرقوها وقصروا تمثال البعل وهدموا بيت البعل وجعلوه مزبلة إلى هذا اليوم واستصل ياهو البعل من إسرائيل ولكن خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ لم يحد ياهو عنها. أي عجول الزهب التي في بيت إيل والتي في دين وقال الرب لياهو من أجل أنك قد أحسنت بعمل ما هو مستقيم فعيني وحسب كل ما بقلبي فعلت ببيت أخاب فأبنائك إلى الجيل الرابع يجلسون على كرسي إسرائيل ولكن ياهو لم يتحفظ للسلوك في شريعة الرب إله إسرائيل من كل قلب لم يحد عن خطايا ربعامة التي جعل إسرائيل يخطئ في تلك الأيام ابتدأ الرب يقص إسرائيل فضربهم حزائيل في جميع طهوم إسرائيل من الأردن لجهة مشرق الشمس جميع أرض جلعاد الجديين والرقوبنيين والمنسيين من عرعير التي على وادي أرنون وجلعاد وبشان وبقية أمور ياهو وكل ما عمل وكل جبروته وما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل واتبع ياهو مع آبائه فدفنوه في السامرة وملك ياهو أحاز ابنه عوضا عنه وكانت الأيام التي ملك فيها ياهو على إسرائيل في السامرة ثمانيا وعشرين سنة ده القضاء اللي وقع على إسرائيل بالتزامن معاه حصل قضاء برضو في يهوز في الصح 11 فلما رأت عثاليا هنا بإحنا نهلنا على يهوزة كده مش إسرائيل مملكة الجنوبية فلما رأت عثاليا أم أخذية أن ابنها قد مات وقامت في جميع النسل الملك فأخذت يهو شبع بنت الملك يورام أخت أخذية يوآش ابن أخذية وسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا هو مرضعته من مخدع السرير وخبأوه من وجه عثليا فلم يقتل وكان معها في بيت الرب مختبئا ست سنين وعثليا ملكة على الأرض وفي السنة السابعة أرسل يهوي داع فأخذ رؤساء مئات الجلادين والسعاة وأدخلهم إليه إلى بيت الرب وقطع معهم عهدا واستحلفهم في بيت الرب وأراهم ابن الملك وأمرهم قائلا هذا ما تفعلون السلس منكم الذين يدخلون في السبت يحرسون حراسة بيت الملك والسلس على باب سور والسلس على الباب وراء السعيا فتحرسون حراسة البيت للصد والفرقتان منكم جميع الخارجين في السبت يحرسون حراسة بيت الرب حول الملك وتحيطون بالملك حوله كل واحد سلاحه بيده ومن دخل الصفوف يقتل وكونوا مع الملك في خروجه ودخوله ففعل رؤساء المئات حسب كل ما أمر به يهيداع الكاهن وأخذ كل واحد رجاله الداخلين في السبت مع الخارجين في السبت وجاءوا إلى يهيداع الكاهن فأعطى الكاهن لرؤساء المئات الحراب والأطراص التي للملك داود الذي في بيت الرب ووقف السعاء كل واحد سلاحه بيده من الجانب البيت الأيمن إلى جانب البيت الأيصر حول المذبح والبيت حول الملك مستدرين واخرج ابن الملك ووضع عليه التاج وأعطاه الشهادة فملكوه ومسحوه وصفقوا وقالوا ليحيى الملك ولما سمعت عثالية صوت الشعب السعاية والشعب دخلت إلى الشعب إلى بيت الرب ونظرت إذ الملك واقف على المنبر حسب العادة والرؤساء ونفخ الأبواق بجانب الملك وكل شعب الأرض يفرحون ويضربون بالأبواق فشقت عثلية يابها وصرخت خيانة خيانة فأمر يهداء الكاهن رؤساء المات قواد الجيش وقال لهم اخرجوها إلى خارج الصفوف والذي يتبعها اقتلوه بالسيف، لأن الكاهن قال لا تقتل في بيت الرب فألقوا عليها الايادي ومضت في طريق مدخل الخيل إلى بيت الملك وقتلت هناك وقطع يهداء عهدا بين الرب وبين الملك والشعب يكون شعبا للرب وبين الملك والشعب ودخل جميع شعب الأرض إلى بيت البعل وهدموا مذابحه وقصروا تمثيله تماما وقتلوا متان كاهن البعل أمام المزبح مذابح وجعل الكاهن نزارا على بيت الرب وأخذ رؤساء المئات والجلادين والسعاة وكل شعب الأرض فأنزلوا الملك من بيت الرب وقاتوا في طريق باب السعاة إلى بيت الملك فجلس على كرسي الملوك وفرح جميع شعب الأرض واستراحت المدينة وقتلوا عثاليا بالسيف عند بيت الملك كان يعيش ابن سبع سنين حين ملك فهذا <تصفيق> ما قلت ما فيش كلام كتيرة مش هنلاقي يعني حاجات تعاليم كتيرة يعني لكن بنشوف بس القضاء اللي رب قاله على فم إليه ازاي بيكمل وازاي بيكمل في أيام معدودات الشر اللي بدأ انه هو بيترسخ وبتأسس واللي حاولت إزابل انها تعمله ترسيخ يعني انه هو يبقى ويستمر المحاولة الشيطانية اللي كانت أكبر من مجرد بشر لكن أكيد كان وراها ارواح ومملكه شر بتقصد إفناء بيت داود بالتحديد لألا يأتي منه المسيح ان إنسانة تكون بتقتل اولادها وأحفادها ده مش شيء طبيعي خالص ده شيء جنوني ما نقدرش نقول ان عساليا كإنسانة فقط هي اللي عملت كده لكن في مملكة شر وراء هذه الإنسانة كانت بتقصد إبادة النسل الملكي اللي الرب وعد, وعد داود أن واحد من ولاده دايما هيكون على كرسي إسرائيل هي حاولت أنها تفني هذا الجيل من أبناء داود حتى وإن قتلت أبنائها واحفادها يعني هذا ضد الطبيعة تماما يعني لكن بنشوف ازاي ان الله في السماء الساكن في السماء يضحك في النهاية كل ما يقصده البشر لا يمكن ان يتم وبابسط الادوات وباقل الادوات الله بيبقي لداود نسل وبيفني عبادة البعل اللي كانت دخلت الى يهوزة واصبح فيه هيكل للبعل في يهوزة مش بس في اسرائيل لكن كمان في مملكه الجنوب في يهوذا كان فيها أصبح عبادة للبعل وبنشوف ازاي في أيام قليلة الله بينقد كل ما حاول الشر انه يصنعه وبيعيد ابن داود الى العرش وبيعيد العهد مرة تاني مع الشعب ان يعودوا الى عبادة الله ويصيروا شعب الرب مرة تاني بعد ما دخلت ليهم عبادات البعل فصح عشرة بيورينا القضاء في مملكه اسرائيل من خلال ياهو ابن نمشي وبالتزامن مع هذا القضاء كان في قضاء بيتم في مملكه يهوذا على يد الرئيس الكهنه الموجود هناك يعني ما علاقة علاقه ببعض ما فيش اي اتفاق بينهم لكن دي الأزمنة والأوقات اللي موجودة في الساموية يعني ما اتفقوش مع بعض ان هم يعملوا كده ما هماش قامات روحية برضو يعني ياهو بنلمشي ما هواش قامة روحية ولا حاجة مش شخص يعني شايل على قلبه حاجة ولا بتاع يعني زي ما هنشوف لكن ايا كانت الأداة اللي الله بيستخدمها بيعرف يستخدم حتى الناس العادية خالص فانه يصنع مشيئته والزمن واحد لان ده زمن قضاء قدام الله ف رغم أنه مفيش أي اتفاق بينهم ولكن لقينا بالتوازي اللي بيحصل في مملكة إسرائيل بيحصل معاه حاجة في مملكة يهوز صح عشر بيتكلم عن مملكة إسرائيل اللي في الشمال بيقول أن كان فاضل لأخاب سبعين ابن في السامر طبعا السبعين ابن دول مش مش من إزابل لكن واضح أن أخاب كان مزواجي يعني وتزوج كتير غير إزابل فكان ليه 70 ابن مرفههم قوي نزههم قوي لدرجه ان هو عامل لهم رعاه او عامل لهم مربين يعني ناس مسؤولين عن اكلهم وشربهم ولبسهم يعني مطلعهم صافي خالص يعني سايبهم في السامره وحاطتهم في قصور بنيلهم قصور ومعين عليهم ناس شغلتهم ان يراعوهم يعني يعني مش طالعين رجاله يعني ما فيش واحد فيهم انتفض لما ابوه مات مثلا او عمل حاجه لا يعني واضح ان دول سبعين واحد يعني ده ده اخر الرفاهيه يعني يعني يعني اخاب سعى انه يعني للرفاهيه وسعى لل... لانه ياخد الغنى اخره ايه يطلع لك شوية عيال ما لهمش لزمة يعني يطلع لك شوية عيال من قطر الرفاهية هم مش رجال ما دروش يعملوا حاجة وأخرهم يتقتلوا بالسيف يعني ادي آخرة يعني آخر ما يطمح إليه الإنسان يعني مش يعني أي شاب متربي في أسرة فقيرة غالبا عنده نخوة شوية عنده رجولة شوية يعني عنده يعني قدرة شوية لكن بنشوف هنا اوضاع غريبة هي قمة الشر يعني اخر الشر يعقبه الانحدار يعني, يعني ما حد نفع ان هو يعني يقف على حيله فالسبعين ابن دول كان سيبهم في السامرة ياهو لما قتل يهرام ابن اخاب وقتل ازابل ودخل وعين نفسه ملك في إزرائيل بعد كان عارف بقى أن الأخاب لي سبعين ابن في السامرة فتوقع إن, أن أن الواحد منهم هيشن عليه حرب أو يحاول يسترجع الملك تاني لبيت أخاب فهو بادر وكتب رسائل مش ليهم مش للسبعين ابن دول ما واضح نفهمش حد ينفع تتكلم معاه حتى يعني لكن بعد رسائل وأرسلها للسامله إرى رؤساء يزرعي الشيوخ وإلى مربي أخاب مربي أخاب يعني المربيين اللي أقامهم أخاب لرعاية ابنائه مش, مش هم مربين أخاب بربه أخاب أخاب كان خلاص لكن دول المربين يعني ابناء كبار مفروض يبوصلوا لسن الشباب وليهم مربيين حاجة غريبة يعني هذه الرفاهية يعني, يعني ما يعملش حاجة يعني, يعني بيحط رجله على السرير مثلا لازم يكون واحد شايل الشيبش الشبش يعني دول المربي وإلى مربي أخاب قائله فالآن عند وصول هذه الرسالة إليكم إذا عندكم بني سيدكم وعندكم مركبات وخيل ومدينة محصنة السامركة مدينة محصنة وسلاح شوفوا الأفضل انزلوا الأفضل والأصلح من بني سيدكم واجعلوه على كرسي أبي وحاربوا عن بيت سيدكم يعني أنا جاي حاربكو أنا طمعا في الملك يعني أنا عاوز أخذ ملك من بيت أخاب فحربوني يعني, يعني يطلعوا وشوفوا حد من أولاده يقف قدامي فهم حتى ما سألوش أولاده السبعين واضح ما لهمش أي ذكر يعني فخافوا جدا جدا وقالوا هو كان لم يقف أمامه احنا عرفنا هو قتل ابن أخابي وهرام وأتل أحاز للأسف ملك يهوزة فكان وصل لهم الأخبار فقالوا إزاي مفيش في ملكين موقفوش قدام وهنوقف إحنا إزاي من غير ما يستشيروا حد من السبعين ابن بتوع أخاب يعني مش فاهم دول كانوا إيه أصلا فأرسل الذي على البيت والذي على المدينة والشيوخ والمربون إلياه قائلين عبيدك نحن وكل ما قلت لنا نفعله لا نملك أحدا ما يحسن في عينيك ففعلوا الأمور ماشية كده برضو بس وأنا واخد بالي أن ده قضاء ده زمن للقضاء فما حدش هيقف قدام قضاء الله يعني كان ممكن أمور تمشي بسيناريو آخر لكن في كلمة في السمويات ان ده زمن للقضاء خلاص بسلع الأمور كلها بتقول إلى هذا القضاء بسهولة في أيام يعني اللي تبنى في أجيال بيهدم في أيام فأرسل الذي على البيت والذي على المدينة والشيوخ والمربون إليه قائلين عبيدك نحن وكل ما قلت لنا نفعله لأنه ملك أحد ما يحسن في عينيك ففعله فكتب إليهم رسالة ثانية قائلا إن كنتم لي وسمعتم لقولي فخذوا رؤوس الرجال بني سيدكم السبعين اللي عندوك دول اقطعوا رؤوسهم وتعالوا إلي في نحو هذا الوقت غدا إلى يزرعي يعني بيتأمر عليهم كمان ويعني يعني عاوز حتى ما يتعبش نفسه في انه يحارب السبعين دول وقال هتهم لي ميتين وبنوا الملك سبعون رجلا بجال يعني كانوا مع عظماء المدينة الذين ربوهم برضو فلما وصلت الرسالة اليهم اخذوا بني الملك وقتلوا سبعين اتلوهم يعني عادوا يربوا فيهم بيعلفوا فيهم وبعدين قتلوا يعني زي ما بتربي اي حاجة وقتلوا سبعين رجل ووضعوا رؤوسهم في سلال وأرسلوها إلي, إلى إزرائيل أعتقد لو أخاب كان عنده لمحة من اللي هيحصل في المستقبل لابنائه اللي هو خان الرب عشانهم واللي اتجوز إزابل واللي حاول أنه يرسخ ملكه عشان يورس لأولاده هذا الملك أعتقد لو الإنسان عنده لمحه ولو صغيرة يحصل هيحصل لهؤلاء الأبناء أعتقد كان فكر مئة مرة لكن الإنسان لا عنده هذا البعد النظر ولا هيفكر مئة مرة وهيستمر الشر بنفس الطريقة وهنشوفه في كل يوم من أيام حياته يعني هو الإنسان في غروره في غناب في يعني تكالوبه على العالم في اعتقاده إن انه يقدر يتحدى ارادة الله التاريخ يعيد نفسه ومفيش حد بيتعلم حاجة فجاء الرسول واخبره قائلا هو بقى اللهم يعني خذ الرؤوس وتعالوا اليه هم ما رحوش هم أطع الرؤوس وبعتوا هالو في السلال وخافوا له يعني واضح ان هو سمعته ابتدت توصل إن هو شخص شرس يعني فخافوا يوجهوه لألا يكون ده شرك ليهم يعني هما كمان ويتيح فيهم فبعتوا السلال فيها السبعين رأس لكن هم ما راحوش. فجاء الرسول وأخبره قائلا قد أتوا برؤوس بني الملك فقال اجعلوها كومتين في مدخل الباب إلى الصباح. دي كانت عادة عند الـ الـ الـ في وقت الحروب جعل الجسس على الباب دي عشان الناس اللي داخلوا يشوف يعني بتبقى كنوع من الدعاية او الاعلان عن الانتصار اللي الملك حقق وفي الصباح خرج ووقف وقال لجميع الشعب أنتم أبرياء يعني خلاص كده انتم أثبتتم ولاءكم لي فأنتم أبرياء أنا عصيت على الملك بس وقتلته لكن مين بقى اللي قتل دول أنتو يعني, يعني عاوز يقول أنتو معايا أنتو بال بال بالعمل دوت بأنكو جبت الرؤوس دي أنتو كده ان أنتو ولاءكم لي يعني فيبقى بقى من اللحظة دي أبرياء فعلم الآن أنه لا يسقط من كلام الرب هنا اياه بيتكل على كلام الرب كما لو انه منفذ لكلام الرب لكن هو الحقيقه مش كده هو الحقيقه ان كلام الرب جاي له عطب الطاب، يعني لانه هو عاوز الملك برضو وعاوز ياخد الملك من أسرة أخاب ويورثه لاولاده نفس الفكرة بتاعت أخاب هو نفسه عنده الفكرة بس الفرق بقى ان أخاب عمل كده بالشر يعني او من غير ما ما يكون فيه قصد من الله هو لقى ان معاه قصد الله ان معاه ان إلي كان متكلم على بيتاخب بالشر ف يعني يعني يعني اللي مش فاهم او اللي بيقرا الامور بسطحيه يعتقد ان ياهو حريص على تنفيذ كلام الرب لا ياهو مش حريص على تنفيذ كلام الرب الا لما بيبقى كلام الرب في صالحه ويا ناس يعني ممكن تقول لك الرب والرب والرب لما بيبقى الرب معايا او يبقى الرب في صالحي او اللي انا بعتقد انه كلام الرب ده معايا لكن لو هو نفس الرب ده قال حاجه مش معايا انا مش هتلاقيني بنفس الـ الـ الـ الـ يعني الرغبه في تنفيذ كلام الرب لا نخدع بس في الامور لكن في الجزئية دي بيستخدم كلام الرب وبيذكر طبعا قال الكلام ده فاعلمه الآن أنه لا يسقط من كلام الرب إلى الأرض الذي تكلم به الرب على بيت أخاب وقد فعل الرب ما تكلم به عن يد عبده إليه احنا طبعا عارفين الموقف إليه يتكلم فيه لو تحب نفتكره تاني في ملوك الأول عشان تشوفوا ازاي ان بعد سنين طويلة الملوك الاول 21 هنقراها بس عشان اقف وانحني أمام هذا الإله وهو أمام عبده اللي في يوم من زمان خالص نطق بالكلام ده فكان كلام الرب إلى إليه التشبيه عدد 17 ملوك الأول 21 عدد 17 فكان كلام الرب إلى إليه التشبيه قائلا قم انزل للقاء أخاب ملك إسرائيل الذي في السامرة وزه هو في قرم نابوت الذي نزل إليه ليرسه وكلمه قائلا هكذا قال الرب هل قتلت وورست أيضا ثم أكلمه قائلا هكذا قال الرب في المكان الذي لحثت فيه الكلاب دم نبود تلحظ الكلاب دمك أنت أيضا فقال أخاب لإليه لي هل وجدني وجدتني عدوي فقال قد وجدتك لأنك بعت نفسك لعمل الشر في عيني الرب هانذا اجلب عليك شرا وأبيد نسلك وأقطع لأخاب كل بائل بحائط ومحجوز ومطلق في إسرائيل اسمع بقى الكلام احنا اسقرناه من زمان لكن اسمعوا دلوقتي واحنا قرين اللي بيحصل دلوقتي في ارض اسرائيل ولاده السبعين وهم بتتقطع رؤوسهم. اللي كان بيقول اقطع لاخاب كل بائل انبحاط كل ذكر يعني ومحجوز ومطلق في اسرائيل واجعل بيتك كبيت ربعان بن نباط وكبيت بعشة ابن اخية لاجل الاغازة التي اغستني ولجعلك اسرائيل يخت وتكلم الرب عن إزابل أيضا قائلا أن الكلاب تأكل إزابل عندما ترست يزرعيل من مات لأخاب في المدينة تأكله الكلاب من مات في الحقل تأكله طيور السماء حين شفناهم تضع رؤوسهم جساسهم أكيد اترمت في أي مكان الرؤوس دي وهي محطوطة على باب المدينة كده طول الليل أكيد نهاشتها طيور السماء ولم يكن كأخاب الذي باع نفسه لعمل الشر في عيني الرب الذي أغوته إذا بالامرأة ورجس جدا بذهابه وراء الأصنام حسب كل فعل الأمرين الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل ولما سمع أخاب هذا الكلام شقت ثيابه وجعل مسحا على الجسد وصام واتجع بالمسح وماشى بسكوت فكان كلام الرب إلى إليه تشبي قائلا هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي من أجل أنه قد اتضع أمامي أجل بالشر في أيامه بل في أيام ابنه أجل بالشر وتمر الأيام وفي أيام ابنه يأتيه ياهو ويعمل كل الكلام يعني بنحني أمام هذا الإله الكلمته لا يمكن أن تسقط اللي ممكن وقتها لو الواحد أرى الكلام ده أو سمع إليه بيقول كده يقول إزاي يعني كل, كل واحد هيموت لأخاب إزاي يعني, مين يعني إيه اللي هيحصل شوطه مثلا نتيجي يعني أكيد هيفلت واحد كده لكن تأتي الأيام وفعلا ومش في أيامه لكن في أيام ابنه يأتي هذا الشر ولا يبقى لأخاب ولا واحد ولا ذكر ولا ابن من أي نوع ومن أي نوع شكل مين كان يتخيل هنا بقى انا عاوز اقف بس واطلع بالدرس بتاع النهارده كله ان الكلام ده احنا بنقراه لان هو مكتوب قدامنا في الكتاب كله فاحنا قادرين نشوف اليا وهو بيقول الكلام ده وقادرين نشوف ياه وهو بيحقق الكلام ده بعد عشرات السنين لكن الناس اللي كانت عايشه في الايام دي ما قدرتش تشوف الحدثين في وقت واحد يعني اللي كان معاصر لاليا وسمع الكلام ما شافش التنفيذ واللي كان عايشين في التنفيذ ما كانوس وقت إليه قادرين يسمعوا الكلام فهفترض ان انا عايش في ايام ياهو ولقيت قائد عسكري من الجيش بينقلب على الملك وبيقتله وبيستولي على المدينة وبيقتل كل ابنائه بهذه البشاعة وبيقطع رؤوسه انا مش معاصر وما ومعرفش إليه قال ايه ايه رد فعلي هقول ده ظلم ازاي ربنا يسمح بكده يعني ازاي ده انقلاب يعني ده عسكري واحد اسمه ياهو ما كانش حد يسمع عنه وفجاه طبعا انا ما شفتش اليا هو بيتكلم ولا بيوصي ليش عنه يمسح ياهو ابن نمشي ولا الكلام اللي حصل بين الرب وبين اليا ان ياهو ابن نمشي ده هينفذ قضاء الرب على ارض اسرائيل ولا شفت إليشع وهو باعت واحد يمسح ياهو بن نمشي لكن الأحداث اللي الناس بتشوفها اللي بتكتب تاني يوم في الجرايد ان فجأة حصل انقلاب وإن قائد عسكري اسمه ياهو بن نمشي خد شوية عساكر معاه وانقلب على الملك وقتله قتل الملكة الأم قتل بشع جدا ورماها من عصور وبعدين دبح ابناء أخاب السبعين ايه ده يعني انا وانا عايش في في ايامها الانسان بيبقى شايف من اول امبارح بس يعني او يعني اقصى حاجه بيعرف يفتكرها اول امبارح يعني يعني ليه كده يعني يعني ليه يحصل كده ايه ايه فين ربنا فين ربنا واعتقد ان ده ظلم طب السبعين اللي اتقطعت رؤوسهم دول عملوا ايه عشان يتقطع رؤوسهم ما عملوش حاجه يعني هبحث ان المشهد خراب والمشهد مفهوش أي حكمة والمشهد مفهوش أي منطق والمشهد عشوائي جدا بينما لما أطلع أنا بقى فوق كده وأشوف المشهد مش من أول امبارح لكن من الأول هشوف ان اللي بيحصل ده جزء من خطة أو جزء من احداث. ده يعني حساب الله بياخده عن حاجة قديمة القصة مش بتاعة النهاردة القصه من الأول القصه قديمة القصة ليها يعني شخص زي ما قلنا الله مش بيبقى شايف سين وصاد من الناس لكن شايف روح يعني أخاب مش عاوز اطلع بره الالف والخاء والالف والب. ده روح كان عاوز يقاوم الله ويأسس عبادة بعل ويبعد الشعب عن عبادة الله وبيعمل كده بمنهجية وبيعمل كده بترتيب وبيعمل كده وبينجح والله سايب وبينجح وبيغيظ الله وبعدين قضاء الرب يبعث له ودي حكمة ونعمة من الله انه يبعث له القصاص وليه يقول له ان ده هيحصل عشان الله يديله فرصة انه ممكن يرجع او يتوب لما يقول له انت كل ولادك اللي انت اصلا عامل كل الشغل ده عشان تسيب الملك كلهم هيجي في وقت من وقت يموتوا مش هيفضل واحد يفضل كان مفروض بقى لو هو صدق الكلام ده هو شق ومشي وكمل لكن لو كان خد خطوة أكتر من كده طب أنا بعمل كل ده ليه يعني إذا كان في الآخر هيندبحوا كان خد خطوة أكثر جرأة يعني يعني الله بيبعايت له الرسالة دي شكلها قضاء بس هو وراها نعمة برضو يعني الله لو عاوز يعمل حاجة في حد هيعملها من غير ما يقول له لكن ليه الله يبعايت له إليه ويقول له ده امتياز يعني رب عاوز يديله له فرصة لو أنت مخطط ومتهيأ لك ومرسوم لك في ذهنك صورة وردية عن المستقبل لا الصورة مش كده خلي بالك انت كل اللي بتعمله ده هيهدم لعله كان في اخر ايامه ياخد اي خطوة صح لكن هو ما خدهاش فانا لما اشوف هذا الروح وهو بيغيظ الرب هذا الروح مكمل في اولاده هو قدام الله ان ده مات وده طلع وبتعبس هي القصة مفاش لمات ولا طلع القصة ان ده روح مكمل ويجي في الوقت الروح ده لا يتوب ويضيع الفرص مره واثنين وتلاته فجيه وقت القضاء اللي الله قاله من الاول فالقضاء ده لما ابص الامور من فوق احس ان القصه كده منسجمه جدا وفي منظومه ماشيه وفي قضاء ماشي وان الله امين وانه في عدله زي ما في عدله بينتقم هو في عدله بيعطي الفرص يعني يعني ما شاء الله دلوقتي بقى عادل أثناء حياة أخاب ما كانش عادل لا الله عادل في كل الأوقات إن الله يترك أخاب ويترك إذاب اللي تعمل كل الشر ده عادل لأن ده حرية الإنسان لازم الرب يدي للإنسان فرصة وحرية لأنه بعد كده هيقضي الله ما ينفعش يقضي لو ما كانش الداني الحرية أن أنا أعمل اللي أنا عاوزه فكون الله دلوقتي بيقضي بهذا القصوى بهذا العنف ده لان ديتك سنوات طويلة وديتك أجيال جيل واثنين وتلاته إنك ترجع عن الشر اللي انت فيه فالله عادل في كل الأحوال حتى في تركه للشر ينمو لكن لان الإنسان محدود جدا وأنا جيت في زمن معين ما مش شايف القصة كلها مش شايف الموضوع من اوله ومش رابط الناس ببعض ومش رابط الاحداث ببعض بيتهيقلن اللي بيحصل ده ظلم ولو سألت اي حد ياهو بيعمل ايه ده الكلام اللي ده يقولك ده انقلاب عسكري وده شر وده قسوة غير مبررة والناس دي عيني ما عملتش حاجة وكانت قاعدة في بيتها وده لان انا شايف كده انا مش شايف نبوت الازراعيلي لما ترجم عشان يتخذ منه الغيط لكن انا شايف اللي في زمني بس فانا مشكلتنا ان احنا كل واحد عايش في دايره ضيقه جدا وعاوز يفسر الاحداث اللي بتحدث في ضوء اللي هو عارفه في ضوء اللي هو شايفه في ضوء الاول امبارح يعني الاحداث بتاعت اول ما انا مش شايف ما يبرر اللي بيحصل النهارده لكن لو الرب خدني وطلعني ودي نعمة الكتاب المقدس وانا ببقى شايف التاريخ بقى كله من أولو الأخرو فبشوفها هي جملة واحدة يعني من أول ما يربع ابن بن نباط استقل بمملكة إسرائيل ودخل عبادة الأوسان وكمل على بعد كده أخاب وإزابل و... هي, جملة. هي جملة الشر يريد أن يؤسس لنفسه مكان في مملكة الله يريد أن يمنع الرب من أن يكون له شعب والجملة اخرها ان الشر قضي عليه هي جملة واحدة الله شايفها من فوق الجملة دي ممكن تكون واخدة ثلاث اجيال مثلا مشكلتنا احنا بقى كبشر انا مش قادر اشوف 3 اجيال انا بقى بس محصور في السنة بتاعتي او الوضع بتاعي او الحدث اللي ان اشوفته وعاوز احكم في ضوء كده فبطلع عن الامور عشوائية وايه اللي بيحصل ده وليه كده وفين وازاي ومين بقول كده ليه بقى لان احنا في ايامنا برده بيحصل كده يعني احنا اخرنا اول امبارح فاحنا بنشوف فجاه ان في تفجير ونشوف فجاه ان في ارهاب بنشوف فجاه ان في ناس بتموت بنشوف فانا من ما بعد يعني عاوز افسر اللي بيحصل ده في ضوء اللي انا في ضوء اللي انا شفته في ضوء اللي بحس ان انا مش فاهم لكن لو طلعت فوق لو الرب خدنا فوق يعني وبصصنا على الامور من فوق لازم اعرف ان الهي عادل في كل الامور وان اللي بيحصل في حياتي النهارده رغم ان هو يعني انا محدود في زمن معين بس اللي بيحصل جزء من جمله كبيره بدات قبليه ومكمله ممكن بعدين يعني فمش لازم افهم كل حاجه فضو ال ال أنا في النهاردة يعني عاوز تفسير للنهاردة يعني اللي تحصل ده طب عمل إيه طب ما ما فيش حاجة فهبان برضو من الأمور عشوائية الإحساس ده أكيد يعني دخل الناس كتير قوي في أيام ياهو في أيام الكلام دوت إيه اللي بيحصل ده يعني لأنه مش كل الشعب أنا هفترض إن هو عارف لي قال ايه بقى من من جيل فات طبعا مش ما حدش هيبقى عارف يعني كانوا واحد او اتنين هم اللي كانوا فاكرين الكلام ده او اتقال لهم فهم عشان كده فاكرينه لكن بقيه الشعب لو حطيت نفسك مكانهم هيحسوا زي ما انت حاسس النهارده بالظبط ان ايه اللي بيحصل ده يعني كملوا ان الله مش موجود كملوا ان الله مش مش عادل يعني ايه اللي بيحصل ده ظلم لا هو مش ظلم انت لو بصيت للامور صح هتشوفون ده قدمة العدل يعني لو أنا بصص من فوق هلاقي ان اللي بيحصل في زمن ياهو دوت عدل الله اللي سبق وأنبق بي على بالزبط على فم إليه قصة منظومة ويعني كاملة لكن لو نزلت بقى وانحصرت في الحدث نفسه وحاولت تفسر اللي بيحصل ده مش ملوش تفسير السبعين اللي تقاتلوا دول هم جزء من جملة كتبدي قبليهم من أخاب ومن يربع عامل النباط هي جملة واحدة ما تقدرش تفصلها عن بعض والرب زي ما قال قبل كده أنه بيفتقد زنوب الأباء في الأبناء للجيل الرابع يعني القضاء وقع على السبعين دول دول الجيل الرابع من الشر دول ممكن يبقوا الجيل الثالث أو الرابع من الروح اللي ابتدت تبتعد عن الله والرب دهها فرصة واثنين وثلاثة وأرسل لهم أفضل وأعظم الأنبياء اللي نطقوا باسم الرب وضيعوا الفرص واستهانوا بكلمات الرب اللي قالها على فم رجاله فاللي بيحصل ده ما هو إلا قضاء اللي شايف الأمور من فوق اللي باصص على الكتاب وقادر يشوف الأمور يعرف إن ده منظومة وإن الجملة كده صح وجملة كده كملت بشكل صحيح وإن الله في كل الأحوال كان عادل وهو بيسيب الشر يتكامل وشكله بينتصر كان عادل ولما يبتدي القضاء حدش يقدر يقوله انت بتعمل ايه او انت مدتنيش فرصة او انت مقلت ليش كل حاجة متقالة كل حاجة في مكانها وكل حاجة مظبوطه فمش عايزين نقف قدام الاحداث اللي بتحصل وتلاقي نفسك مش فاهمها ومنزعج منها فتشك في عدالة الله في قضاء بيحصل في ايامنا وفي بلادنا و و يعني في التاريخ البشري وفي المنطقة بدي قابلينا ومكمل بعدي انا جزء من تاريخ انا جزء من جملة انا مش لوحدي تاريخ سان بيعتقد من كتر غب يعني غباءه ومن كتر غروره، إنسان يبغى يفسر كل حاجة في دو اللي هو فهمه وفي دو اللي هو عارفه من الأول للآخر، يعني كملوا إنه هو ابتدى عنده التاريخ وانتهى هينتهي عنده يعني فلازم هو يبقى عنده تفسير كامل، وده بدأ وأعنف مشاكل كتير لأنه كل حد بيتسائل إيه اللي بيحصل ده دا يريق، فبده لازم يقدم تفسير فبيطلع بقى فتاوي ما أنزل الله بها من سلطان يعني كلام كله عك كلام كله مش, مش صح لأن كل واحد عاوز يفسر أنا مش مطلوب أفسر لأن الجملة ممكن تبقى بادية قبلية بعدي بعدين بس اللي أنا عرفه إن اللي بيحصل ده مهما كان شكله في عناي أنا مش مفهوم مش لأن هو مش مفهوم أو مش لأن هو بر السياق أو لأن هو مش مش في عدالة الله لكن لان انا محدود زيادة عن الزوم انا صغير قوي انا زرة في جملة انا ممكن اكون بكون حرف في جملة ليها بداية وليها نهاية لكن انا لو شفت الجملة كاملة هشوف ان اللي بيحصل ده عدل وهشوف ان اللي بيحصل ده في الصياق تماما مفوش اي حاجة فلازم نبقى فاهمين ان الامور لم تخرج بره يد الله ولم تخرج بره عدالة الله لو زي ما الرسول قال أننا بنشوف بننظر في لغز في مرآة لكن في يوم الأيام لما هشوف الأمور وهعرف كما عرفت اكتشف أن كل حاجة كانت في مكانها المزبوط والصحيح فلما ألاقي نفسي مش فاهم حاجة أو في أحداث مش فاهمة أقول أنا مش فاهم مش فاهم وهنصلي ولو ربنا عاوز فهمنا أو عاوز يعلن لنا السبب إيه لكن في كل الأحوال احنا بنمجد الله لأنه هو في كل الأحوال عادل وفي كل الأحوال أعماله مقدسة أنا في أني جزء من جملة هل أنا في نهايتها هل أنا في القضاء الأخير هل أنا في وسط القضاء هل أنا في الفترة اللي رب سامح فيها للشر بانه ياخد وقته وهي يوم من الأيام يبقى في قضاء ممكن أنا معرفش أنا في أني جزء بس انا محدود جدا منش عندي الصورة كاملة رجال الله اللي في الكتاب المقدس كانوا احسن حاجة بتميزهم ان هم بيبقوا شايفين المدى الكبير مش بيبقوا عايشين زي بقية الشعب في الجزئية بتاعته لا يعني كل الناس بتبقى عايشه في حياته زي ما اوله هو اول مبارح يعني ده اقصى حاجة بيبقى فاكرها لكن الرجل أو الشخص اللي الله بيقيمه عشان يقف قدامه بيبقى قادر الرب ينور عينيه عشان يوري له الأحداث كلها فليه لما وقف قدام الرب في الجبل الرب ورّه له ياهو بن نمشي وهو لسه ما كانش يمكن وقتها ليه أي ذكر يعني ورّه له اليشع ورّه له الملك بتاع عشور وإزاي هو زي ما هنشوف دلوقتي بيقضي برضه بيتمم يعني رب ورى على بعض ورى إليه جملة كاملة على بعضها إليه كان محصور في الجزء برضه اللي هو فيه انه هو كان عاوز يبقى في قضاء دلوقتي على الشر يعني عاوز البداية والنهاية تكون في أيامه رب قاله لا يعني الجملة مطويلة شوي يعني في حد هيبقى مكانك وهو إليه شع وهيعمل كذا فورى له الجملة ده اللي خلى إليه ينفع يكون بيك فلو انا وقدر تقف قدام الله والرب نور عينينا عشان نشوف يعني ما هو اكثر وما هو قبلنا احنا ما نعرفش ايه اللي قبلنا ما نعرفش القصة او القصاص او القضاء احنا برضو على فكرة ممكن يحصل في حياتنا قضاءات لحاجات احنا ما عملناهاش لكن هي هي قدام الله واجبة الحدوث النهارده لان هي ثمر ما فعله اباءنا وما فعله اجدادنا قبل كده ال... احنا مش مش مش حاجه لوحدها يعني ما حدش يبيع حاسس ان هو ابتدى عنده التاريخ وانتهى عنده التاريخ انا جزء في جمله شئت ام ابيته ممكن حاجات كتيرة انا احصدها ممكن ما كنش زرعتها لكن زراحها أجيال قبل كده وبعاني من ظلم أنا ما عملتهاش لكن اتعملت وأنا جيت بعدها اللي نقدر عليه إن انا في الوقت اللي أنا عايش فيه في الزمن اللي عايش فيه في الحدود اللي أنا قليلة جدا اللي أنا عايش فيها أحاول أطلب الله ممكن ده يوقف أو يعطى القضاء كان ممكن يقع في ايامي لو الله لا أناس بتطلبوا ده ممكن يأجل أو يوقف القضاء دوت ممكن أقلب خير للجيل بتاعي للثلاثين أربعين خمسين سنة اللي أنا عايشه على الارض إن أنا أقلب خير للجيل ده أو أمنع قضاء ولو مؤقتا كان ممكن يقع في الجيل بتاعي هو ده أقصى ما يعني يستطيع الإنسان إنه يعمله أو لكن مش مش مش هنوقف خطه او مش هنوقف جمله بتتكتب في السماوات ابتدت قابلينا باجيال وهتستمر بعدين باجيال لكن كل ما هكون بقى في قدام الله بانطباع ان الله عادل وانا اللي مش فاهم وانا اللي محدود جدا لكن ليوم ما الرب هيفهمني هتطلع مني تسبيحه وهيطلع مني شكر ان ده في مشيئه الله This will be easy for the Lord to reach us or to give us a sense or to give us a sense Let's take معرضين ان نهاجم بإحساس بأن ليه ربنا بيسمح بكده أو إيه العدل في كده أو الناس دي عملت إيه أو بتاع لو انحصرت قوي في نفسي وفي ظروفي وفي الناس وفي اليومين اللي أنا عايشهم دول ممكن ما تلاقيش فعلا تفسيرات وتظل علامات استفهام كثيرة موجودة لكن لو أنا شايف الأمور زي ما الله شايفها ان القصة فيها عدل فيها منظومة وفيها صلاح كامل يعني فكتب إليهم رسالة ثانيه قائلا أولا احنا خدنا الجزء ده طيب لغاية عدد عشرة هو بيعمل اللي الرب قاله يعني يقول فاعلموا الآن أنه لا يسقط من كلام الرب إلى الأرض الذي تكلم به الرب على بيت أخاب وقد فعل الرب ما تكلم به هو عارف منين بقى موضوع يد عبده إليا دوت أكيد إليشع لما بعت يمسحه قال له الكلام دوت فهو عارف أنه هو بينفذ ما قاله إليا لكن هو مين إليا أصلا ومين إليشع هو مش رجل روحي عشان يعني لكن هو بي بي يعني بي بيتمحك في اسم الرب لأن الغاية دلوقتي للرب عاوزه مناسب ليه يعني هو بالظبط اللي انا عاوزه يعني انا كنت عاوز يعني اقطع كل مالي بيت اخاب عشان الملك يرسخ ليه مش عشان انفذ ما قاله إليه لا اللي بعد كده هو كمل حاجات كثيرة الله ما طلبهاش من الله ما كانش ال عليها ودي هيعاقب عليها ودي المفاجاه وقتل ياهو كل الذين بقوا لبيت أخاب في اسرائيل كل عظماءه هو الرب كان قال على اولاده بس بولاده بمعنى إن عشان ما يبقاش ليه ملك او عشان ما يبقاش ليه ديل لكن هو حتى اللي ما عرفه حتى عظماءه حتى اي حد قتله وكل عظماءه ومعرفه وكهنته حتى لم يبقى له شاردة مش بس كده كمل على إخوات اخزيا هو قتل اخزيا ملك يهوذا وكان اخوه أخزية مش عارفين ان اخذية اخوهم اتقتل عارفين ان هو راح عشان الملك اسرائيل فراح وراه فقابلهم ثم قام وجاء سائرا الى السامرة وإذ كان عند بيت عقد الرعاة في الطريق صادف ياهو اخوة اخذية ملك يهوزا فقال من انتم فقالوا نحن اخوه اخذية ونحن نزلين نسلم على بني الملك وبني الملكة فقال امسكوهم احياء هل إلي بقى قال إن اخوه أخذية تقتله؟ لا ليس دعوه إذن أنا بقى طايح يعني أنا عاوز كل ما له علاقة باخاب وكل ما له يعني كل حد من نسل الملوك أنا أقدر أقتله بقتله عشان الدنيا تفضلي ما قدرش أقول بقى هنا كما قال الرب على فم عائلية شمعنا بقى هنا أنا ما بقولش إلي دول إخوة أخذية ملك يهوذا من نسل داود كان مفروض بعد ما أخذية يموت الناس دي يبقى منهم ملك ليه بيقتلهم قال امسكوهم أحياء فامسكوهم أحياء وقتلوهم عند بئر بيت عقد 42 رجل ولم يبقي منهم أحدا هنا بقى الرب يصمت يعني هنا يعني يعني يعني الله هيكافئ إياه على أن هو نفذ الجزء اللي هو الرب قاله على فم إليه وهيعاقبه على اللي ما هو عمله ما قال رب ما قالوهش على فم إليه ثم انطلق من هناك فصادف يهو نداب ابن ركاب يلاقي يهو نداب ده ابن ركاب ده شخصية رائعة في التاريخ اليهودي وان كان معلهوش نور كتير لكن حد شويه شبه الرهبانه اللي عندنا في مصر هنا اسس لعباده الرب في وسط الخراب اللي كان موجود في في يهوذا واسرائيل وعباده البعل اللي انتشرت والشعب اللي كان ابتدى ما يعرفش الرب خالص يعني طلع واحد اسمه يناداب او يوهناداب ابن ركاب الشخص دوت أسس ل ل طلب من ولاده ان هم يعيشوا يعبدوا الرب فقط ما يشتروش بيوت ما يمتلكوش شيء يعيشوا حياة التقشف وعبادة الرب يهوه فقط فكان شعاع نور في وسط الظلمه دي نرى الكلام ده في أرمية 35 تخيلون في وقت السبي، الناس دي بس أبناء ركبي سموهم الركبيين يعني لأنه هو اسمه ابن ركاب فسموهم الركبيين هم بس اللي كانوا أمنا للرب في وقت ما قبل السبي. الكلمة التي صارت إلى أرمية من قبل الرب في أيام يهيقيم ابن يوشيا ملك يهوزا قائلة اذهب إلى بيت الركبيين وكلمهم وادخل بهم إلى بيت الرب إلى أحد المخادع واسقهم خمرا فأخذت يا ابن أرمية ابن حبصينيا وإخوته وكل بني وكل بيت الركبيين ودخلت بهم إلى بيت الرب إلى مخدع بني حنان ابن يجدل رجل الله الذي بجانب مخدع الرؤساء الذي فوق مخدع معسية ابن شلوم حارس الباب وجعلت أمام بني بيت الركابين تصاف ملقانا خمرا وأكداحا وقلت لهم اشربوا خمرا فقالوا لا نشرب خمر، لأن يونداب يونداب أو يوها اللي هو بقى كان في اه اه اه اه مع اللي قرأنا عنه دلوقتي مع ياهو ابن ركاب أبانا أوصانا قائلا لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد ولا تبنوا بيتا ولا تزرعوا زرعا ولا تغرسوا قرما ولا تكن لكم بل اسكنوا في الخيام نظرية إبراهيم فكرة إبراهيم كل أيامكم لكي تحيوا أياما كثيرة على وجه الأرض التي أنتم متغربين فيها فسمعنا لصوت يناداب ابن ركاب أبينا أبينا مش لازم يعني أبينا على طول جد الأسرة دي يعني فكل ما أوصانا به ألا نشرب خمرا كل أيامنا نحن ونساؤنا وبنونا وبنتنا وألا نبني بيوتا لسكنانا وألا يكون لنا قرم ولا حقل ولا زرع فسكننا في الخيام وسمعنا وعملنا حسب كل ما أوصانا به ينداب أبونا ولكن كان لما صعد لأن هما كانوا موجودين في أرشاليم هم مفروض يعيشوا في خيام فكانوا ليه عايشين في أرشاليم قالوا لما صعد نبوخة زرسر ملك بابل على الأرض إننا قلنا هلوم ما ندخل إلى أرشاليم من وجه جيش الكلدانيين ومن وجه جيش الأراميين فسكننا في أرشاليم مش لأن إحنا عاوزين نسكن في, في أماكن يعني لكن وكمل بعد كده الرب والكلام معهم لكن بس احنا خدنا الفكره دي عن الركابيين دول دي ده يناداب في زمن الابتعاد والناس بتتكالب على الأرض والفلوس والخمرة والحاجات دي كان في اسره كامله عايشه بامانه لله اسمها اسره الركابيين ياهو هو طايح في الناس قابل يناداب الركابي ده وهو كان شخص معروف ان هو شخص كويس وروحي يعني نظرية التص... ال... ال... ال... ان انا الارض دي بقت شريرة يعني او الارض دي الناس من كتر تكلبهم على الاكل والشرب والفلوس عاوز يعيش المنهج التاني خالص ان ما يبقاش ليهم حاجة في الارض ويعيشوا في خيام وكده ف... اه... يعني كانت نظرية او فكرة كويسة في زمن يعني تعتبر حاجة كويسة ياهو ما مانع يحط ايده في ايد يونداب طالما يونداب دوت راجل مصدقي عند الناس يعني فنحط ايدينا في ايديه بس مش معناها ان ياهو مع يونداب او ان هو ليه نفس الفكر بتاعه لا ياهو بيسعى للملك وبيسعى انه يبقى له مكان في الارض لكن صدف يونداب ابن ركاب يلاقيه فبركه وقال له هل قلبك مستقيم نظير قلبي مع قلبك؟ يعني أنت معايا زي ما أنا بحبك يعني أنت بتحبيني زي ما أنا بحبك هو يونداب كان شايف ان ياهو بينتقم من بيت أخاب وهو أكيد كشخص أمين للرب كان تعبان من بيت أخاب لتطلاق المصالح يعني يبان في خطوط كده متقطعة عارفين الناس كده بتبقى عاملة زي الخطوط المتقاطعة ممكن انا في الجزئية دي متشابه مع ده مع ان بعد كده انا مكمل كده وهم مكمل كده بس في جزئية احنا فيها الاثنين بنتقابل مع بعض فمحدش يفتكر يعني ان هم اصحاب ولا حاجة لكن في اللحظة دي هم حس ان هم متوافقين هم في المربع المتشابه بينهم يعني فقال يونداب نعم ونعم فقال له هات ايدك عشان بس الترجمة مفهاش الجزء يعني مين اللي بيتكلم يبان الكلام كله وراء بعضه يهو بيقول يونداب هل قلبك مستقيم نظير قلبي مع قلبك يعني انت معايا زي ما انا معاك انا معاك يعني انا معاك في فكرة ان احنا ضد ال انت معايا برضو فقال له معاك فجه رادد عليه يهو قال له طب هات ايدك يعني فهواخد ايدهم طلعوا الى المركبة اللي هو ركبها وقالها هل معي وانظر غيرتي للرب بيستخدم اللغة يناداب يعني يناداب عنده غيرة للرب هو اصلا ياهو مش جوا غيرة للرب ياهو عاوز يخلص على اي حد ممكن ينفسه على الملك لكن يعني الاتبان ان هي غيرة للرب يعني الامور فيها التشابه. على فكرة في أيامنا برضو في التشابهات دي كتير وممكن الناس تاخد الصبغة الروحية والكلام الروحي وهي بتسعى لحاجة يخاص وأركبه معه في مركبته وجاء به إلى السامرة هو قصد أن يبقى من أما الناس تشوف معاه ينداب يكتسب مصداقية وينداب في براءة يعني هو حاسس أنه هو بيعمل بقية حاجة كويسة برضو بيخلص الناس من الشر وقتل لجميع الذين بقوا لأخاف السامرة حتى أفناء حسب كلام الرب الجزء الخاص بأخاب إن هم نسل أخاب ده حسب كلام الرب لكن الحاجات التانية اللي هو عملها وقتل أخوة احاز وكده دي ما مش كده ثم جمع إياه كل الشعب وقال لهم إن أخاب قد عبد البعل هنا يعمل حاجة شكلها جميل قوي ان هو هيقتل عبدة البعل ويخلص الشعب من عبادة البعل هل غيرة للرب لا يعني شكل الكلام أو شكل الحدث حاجة جميلة قوي بس مش غيرة للرب ليه؟ لأنه كان في عبادات تانية موجودة بعجول من ذهب في أرض إسرائيل ما, عملش ما عملاش حاجة إذن القصة مش غيرة للرب مش زي ما قال انظر غيرتي للرب لا قصة مش غيرة للرب لكن لأن عبده البعل دول من أصحاب الأسرة المالكة لأن إيزابل هي اللي كانت مدخلة عباده البعل وكان هي اللي بتأكل عبدة البعل دول على مأدتها فهو برضو خايف ان دول يتأمروا عليه في يوم الأيام انتقاما لإيزابل وانتقاما لاخاب وينقلبوا عليه في يوم الأيام فقال لك نخلص عليه ونعمل ان ده كشكل إن أنا غيران للرب ماشي يعني ممكن الناس تنخدع لو ما فيش حد عنده نور من الله لكن يعني اهو طالما بيعمل اللي احنا عاوزينه مفيش مشكلة يعني واحنا برضو بنتعرض لحاجات زي كده ممكن نلاقي حد يعني بيعمل لك اللي انت عاوزه فيبان ان هو شكله كويس بس الايام بتثبت بعد كده ان كان في اهداف اخرى ثم جمع يا كل الشعب وقال له إن أخاب قد عبد البعل قليلا وأما ياهو فأنه يعبده كثيرا قال لهم اسكنت في زمن أخاب كثير بدل البعل مش كثيرة يعني أنا بقى بحب البعل قوي أنا يعني من عبده من عشاق البعل والآن فادعوا إلي جميع أنبياء البعل ونوي أعمل احتفال كبير لعبادة البعل في بلادنا فادعوا لي جميع أنبياء البعل وكل عبدي وكل كهنته لا يفقد أحد ليه؟ لأنه هعمل زبيحة عظيمة للبعل كل من فقد فقد ترجمة مش دقيقة كل من لو حد ما جاش الاجتماع ده هموته يعني لا يعيش دي حاجة عظيمة عم بينها للبعل فمحدش مش مسموح بأي اعتذارات لو أي حد اعتذر هيموت وقد فعل يهو بمقرن لكي يفني عبدة البعل قال يهو قدسه اعتكافا للبعل ونادى ولهم نعمل صوم كبير كده للبعل ونقرس له يوم ونقدم فيه زبايح عظيمة وبتاع فنادوا به وأرسل في كل إسرائيل فأتى جميع عبدة البعل ولم يبقى أحد إلا أتى ودخلوا بيت البعل فامتلأ بيت البعل من جانب إلى جانب فقال للذي على الملابس اخرج ملابس لكل عبدة البعل ليه برضه عشان يميزهم عشان يميز عبدة البعل فطلب ليهم لبس خاص فأخرج لهم ملابس ودخل يهو يهونداب طبعا يهونداب بن ركاب مديله مصداقيه في دخوله وخروجه إلى بيت البعل فقال لعبدة البعل فتشوا وانظروا لالا يكون معكم هنا أحد من عبيد الرب يكون حد تصرب هنا من اللي بيعبده الرب ولكن عبدة البعل وحده ودخلوا ليقربوا زبائح ومحرقه من اللي دخلوا ياهو ويهونداب يعني هم بنفسهم دخلوا ليقربوا زبائح ومحرقات للبعب وأما ياهو فأقام خارجا ثمانين وهو بقى مخطط برة في الباب ثمانين راجل قال لهم الراجل اللي ينجو من الرجال الذين أتيت بهم إلى أيديكم الناس اللي أنا جمعتهم لكم في الهيكل دول كلهم لازم يموتوا لو حد منهم فلت هتكون أنفسكم بدل نفسه ولما انتهوا من تقريب المحرقة قال ياهو للسعاة والسوالس وادخلوا اضربوهم لا يخرج أحد فضربوهم بحد السيف وترحهم السعاء والثوالث وصاروا إلى مدينة بيت البعل وأخرجوا تمثيل بيت البعل وأحرقوها حاجة زي مسبحة القلعة كده عندنا في مصر اللي حصلت في أيام المماليك، وكسروا تمثال البعل وهدموا بيت البعل وجعلوه مزبلة إلى هذا اليوم واستقصل ياهو البعل من إسرائيل ولكن خطايا يورب عام ابن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ لم يحد يهو عنه اي عجول الذهب التي في بيت ايل والتي في دان ادي عبادة برضو وسنية برضو البعل بالتحديد لانه كان لي علاقة ببيت اخاب وبازابل فانا برضه عاوز استقصر ما له اي علاقة لان حد منهم يحن مرة تاني لاخاب وازابل لكن أنا مش حابب الرب يعني أنا مش, مش عاوز أستقصى للعبادة الغريبة من أرض إسرائيل أنا عاوز أبقيها برضو لأنني لو هديت كل العبادات ما هو الشعب نفس الخطر اللي كان يربع عام خايف منه وأن الشعب هيرجع ينزل إلى أورشاليم للعبادة وأنا مش عاوز الشعب ينزل إلى أورشاليم للعبادة فانسبلوهم العجول الذهب. يبقى هي نفس قصة يربع عام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ لكن تخيلوا في المشهد المتشابك ده الله برضو مش هيضيع ان هو عمل اللي قاله اليه وهيكافئه عليه بس مكافئه ارضيه اللي هو عاوزها انه هيكون ليه ملك وهيكون ليه ولاد ملوك لمده اربع اجيال بس يعني عملت حاجه يعني الله كان عاوزها فحتى لو انا بعملها وبدافع مش صح الله يكافئني عليه تخيلوا إن الله لن يبات مديون لأحد لكن في نفس الوقت الرب مش مخدوع فيه يعني أنا عملت كده وليه دوافع أخرى وليه أهداف أخرى وعملت حاجات تانية الله ما قليش عليها هتعاقب عليه أي عجول الزهب التي في بيت إيل والتي في دان وقال الرب ليه من أجل أنك قد أحسنت بعمل ما هو مستقيم في عيني وحسب كل ما بقلبي فعلت ببيت أخاب يبقى أبنائك إلى الجيل الرابع يجلسون على كرسي إسراء فقط يعني ال يعني المجاز من جنس العمل هو عمل حاجة إنسانية والرب بيكافئه بحاجة إنسانية هو عارفه اللي في قلبه هو اللي بيعمله ده كله ما قالوش مثلا أنت بتقول إيه رب ده أنا يعني خدمك وأنا عاوز أعمل يعني كفني إنقراضي مثلاً لا لا لا هو عارف إنه بيعمل كده برضه في قلبه إن أولاده جلسوا على كرسي إسرائيل فقال له أولادك هي على كرسي إسرائيل أربع عجيل ولكن الحني أمام الوحي اللي ما بينخدعش فعزم الرب بيقول له أنا هكفأك ولكن ياهو لم يتحفظ للسلوك في شريعة الرب إله إسرائيل من كل قلبه ولم يحد عن خطايا ربعام الذي جعل إسرائيل يخطئ تمر الأيام ويجي هوشع النبي صاح الأولاني في هوشع قول الرب الذي صار إلى هوشع ابن بئيري في أيام عزية ويسام وأحاز وحزةقيا ملوك يهوزا، وفي أيام يربع عام من يواش ملك إسرائيل أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت زنا تاريخة الرب فذهب وأخذ جومر بنت دبلايم فحابلت ولدت له ابنا فقال له الرب ادع اسمه يزرعيل يزرعيل اللي كان عايش ليه؟ لانني بعد قليل اعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل وابيد مملكه بيت اسرائيل ايه دم يزرعيل ده الدماء اللي سفكها ياهو في يزرائيل والرب ما كانش طالبها ورب كانش عاوزها وأكون في ذلك اليوم اني اكسر قوس اسرائيل في وادي الابن قال له سميه ازراعيل شفت مر سنين طويلة على المذابح اللي حصلت في ازراعيل من ايام ياهو ويجي هوشع النبي ربي يقول له اول ابن هتجيبه يكون ابن زنا ليه؟ لان كل اللي حصل ده كان في تاريخ الزنا اسرائيل عن الرب وابتعاد اسرائيل عن الرب بس حتى في زمن الزنا ده وحتى في زمن الابتعاد الله لم يترك التاريخ هناك عدالة فانا كفقت ياهو على اللي عمله صح وبعاقب ياهو على اللي عمله ولد دي عدالة الله لأن ياهو مش رجل الله ياهو مجرد إنسان كلف بعمل هو عمله بايا كان الدافع بتاعه والله لن يبات له مديون اداله اربع أبناء بعد الابن الرابع قال له أنا هعاقب ياهو وأبيد أبناءه وأبيد مملكة المملكة بيت إسرائيل انا برضو بنحني امام كلمة الله لو انا بصص لها كلها كده وانا بشوف واحد طايح في الناس بيدبح وبيقتل اللي الله قال عليهم وبيدبح وبيقتل اللي الله ما قالش عليهم لو انا عايش في ايامه بس هحس ان دنيا فيها ظلم لكن لو انا بجيب هوشع واشوف ازاي الامور ما في فكرة الله وهناك عقوبة في وقتها لكل دم بريء سفك هلاقي ان الامور اذا فيها منزومة يعني فزي ما قلت الأمور لازم تتشاف كتاريخ على بعضه مش ما نبقاش محصورين في الجزء اللي يخص نبض احنا طولنا كده ولست فاضل لنا الال صفحة في تلك الأيام ابتدى الرب يقص إسرائيل كلمة برضو غريبة شوية قص إسرائيل يعني يقلل المساحة بتاعتها يعني تتقلص المساحة يقص منها بفعل مين بقى حزائيل اللي هو إليا برضو الرب كان مديله بعض النظر وكان شايف الجملة كلها فكان شايف ان, إن وهو اللي مسح حزائيل من خلال إليشع زي ما شفنا انه سافر مخصوص إلى أشور عشان يمسح حزائيل فضربهم حزائيل في جميع تخوم اسرائيل من الأردن. يبقى كلام الرب لما قال لي أنا هنتقم لك من الشعب ده بيد حزائيل واللي هينجو من حزائيل هيقتله ياهو واللي هينجو من ياهو هيتلو إليشة يبقى أنا بنشوف إزاي ده بيحصل في أيام يعني في وقت محدود جدا. فضربهم حزائيل في جميع تخوم إسرائيل من الأردن لجهة مشرق الشمس جميع أرض الجلعاد الجديين والرؤبنيين والمنسيين من عرعير التي على وادي أرنون وجلعاد وبشان وبقيت أمور ياهو وكل ما عمل وكل جبروته أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل واتجع ياهو مع أبائه فدفنوه في السامرة وملك ياهو أحز ابنه عوضا عنه لأنه رب إله أربع أجيال وكانت الأيام التي ملك فيها يهو على إسرائيل في السامرة ثمانين وعشرين سنة. خلوا بقى الإصحاح الجاي للمرة الجاية ونكمل بعد لكن في في نفس التوقيت اللي بيحصل القضاء ده في أرض إسرائيل بيحصل القضاء على عثالية في أرض يهوزة من خلال ناس ما تفايتش مع بعض وما شافيتش بعض لكن في نفس التوقيت كان كان السماء بتكتب ان أتا زمن القضاء. في ساعه لا نظن السماء قال ده وقت قضاء ده وقت تنفيذ قضاء الله تمهل فيه كتير وصبر كتير وطول انات وكثير بس هيجي في وقت يبقى في قضاء وقضاء بيبقى سريع جدا ما فيهوش فرص قضاء ما مش بيبقى فيه فرص لان الله بيبقى ادي الفرصه جيل واتنين وتلاته ان الانسان يتراجع وقضاء بتلاقيه في ايام بالظبط بيبقى القضاء ده كله في ايام بنشوف ناس بنت على الرمل مصداقا لكلام الرب اللي بيبني بيت على الرمل ازاي بيبقى سقوطه عظيم احنا بنشوف النهارده سقوط عظيم لمملكه اخاب وايزابل اللي بان انها كانت قوية قوي واللي بان انها كانت ملهم. يعني عمرها ما هتهدم يعني بنشوفها في ايام بتهدم لانه كان مؤسس على رمل مش على الصخر لو حد يحب يضيف حاجه او في حاجه مش واضحه الله <تصفيق> الله اهه لا يوجد شيء تحت يعني لو انت برضو تبسط الأمور من فوق ما فيش حاجة بره قضاء الله أوه. شعب الله بيش فيه. ما بيش حبيل كورب لابد انتبه بيقع في قضاء بيش بلدار فالس بره الموزومة ماشية على بره بره, بره. بس ممكن ما يبقاش احنا عارفين ال... يعني هو يعني الكتاب بي... بي... يعني مركز لانه مركز على تاريخ شعب الله فاحنا بنشوف القضاء في تاريخ شعب الله بس ده لا يعني ان البره على حاجة يعني مش وصية معينة كم حتى الضمير زي ما الكتاب زي ما الرسول قال يعني ما تفعلوا بالطبيعه ما هو موجود في الناموس صورات صوراته وحياته بتاعته اه كله يعني يعني يعني احنا بس اننا مش بنقدر نبقى جايبين التاريخ كله وصعب على انسان واحد ان هو طبعا يبقى شايف القصة كلها بس لو في يوم الاقام شوفت الأمور هتلاقي إن يعني إش برضو ال في الش شعوب دول اللي بيحصل في حياة الأفراد يعني الظلم بيجي لي وقته ويبدو إنه بيعلو أو ييجي وقته بق في القضاء ورخاء كده نسيت ورخاء للأسف يعني زي ما قلنا يعني أخرته إيه يعني ما واحدة ما بيدغيني بيدغيني بيدغيني بيجي بولاده ويربيهم بق مرفهين جدا فبيطلع ولا حاجة البصله الدائرة بترجع تاني والدنيا وهكذا يعني إن الإنسان يتعلم أو الإنسان يعتقد إن يفهم صح ما ما بيفهمش يعني أو أفراد نفس القصر وإحنا شايفين أوروبا دلوقتي وكده بقيت يعني الرفاهية الزيادة والرخاء الزيادة والغنى الزيادة يعني أبعد الناس عن الله للأسف وخلاهم ما بقاش ما يعني بدل ما يبقى المع... العكس هو الصحيح يعني تحس ان ما موجود في من من مدارس الانبياء اللي عملوها دي طلعت الناس دي كلها هوشاع وارميه والناس دي كلها من من من اجيال جديده بس من من اصل اليهو وليش هم اللي عملوا مدرسه للانبياء يعني فأخيرا بيقول بيقوله المصريحة عن حاجة للبيت دا يعني هو واحد كده هو البيت دا الوحيد اللي كان صح البيت الركبيين دول هو الوحيد اللي رب كان مقدر الأمانة بتاعتهم في الزمن دا هو أيها المصفى اللي هو بيعمل كده اللي أو بيحط إيده في إيده ده ايه هو ده منهج موجود ان هو انا ليا اهداف ولو لقيت انه يعني الله واسم الرب ممكن يكون في سكتي يعني ممكن اخده معايا ايه المشكله يعني اخد معايا اسم الرب بس انا مش عاوز اسم الرب انا ليا اهدافي ورب غير مخدوع يعني رب عارف ان هو عاوز الملك وهيديه له برده يعني كانه من يعني حتى ال يعني زي فرعون كده ما كان في يوم من الأيام أدال لتاديب شعب إسرائيل وفي الوقت المعين من الرب هو فرعون عوقب أشور وكل الشعوب اللي الرب استخدمها لاعقاب شعب إسرائيل في وقت وتنفيذ مقاصده وبعد شوية الرب ينتقم منهم هم لأنهم كانوا بيعملوا كده مش تنفيذا لما شئت ربهم بيعملوا كده لأهداف خاصة بهم. وياما استخدم اسم الرب في سكتنا يعني انا رايح لحته وبدور على نفسي بس في مرحلة من مراحل الحياه مفيش مانع ان انا استخدم اسم الرب ك كمبرر ك... لتنفيذ مقاصد يعني والغريب ان الله حتى وانا بعمل كده يكافئني على الجزء اللي انا عشته وجبت فيه اسم الرب وعملت فيه حاجات ممكن تبقى كانت في مشيئه الرب في الوقت ده يعني يعني يعني حتى دي وهو knows عارف I will بعملها it and هدف will have يعني goal, I will يقدر يقول to get rid of it. So no one can say that I will do it for many years, I will not be able to get rid of it, هو ما عرفش برضه ان الرب يعني ما عرفش اصلا هو رب كمل قضاءه و... ما اشأل كانش في انبياء بقى اللي يقدروا يقولوله ايه اللي هيحصل يعني هو كفاية كده اخره كده <تصفيق> <تصفيق> مش ما مش ايه <تصفيق> <موساعدة> <تصفيق> حل <في حلوبك> <تصفيق> ليه مش بعد ما ياهو عمل كده وسنين طويله جهن هوشع النبي ورب بيقول له هات ابني وسميه ازراعي ليه اسرائيل لان انا هانتقم من بيتيا على الدم اللي سفكه في ازراعي شو احنا قلنا طاح في ناس وموتهم ما هو الذنب في حاجه زي اخوه احاز والناس دي اكنه ابن هوش اول ان اللي هوه ساعتها كده فرك ابن هوش انا انا كتاب ياه بالليل هو اسمه ازرايل ده لا مش هيتقي هو برب يسميه ازرايل يا ازرايل ازرايل اللي بترجعنا للقصة دي ان الجزره دي حصلت في ازرايل هو ياهو كان في ازرايل واتل ناس كتير في ازرايل من غير سبب من غير ما يبالهم لهم هو وكان المقصود بس اولاد اخاب عشان ميبقاش له ملك لكن هو بقى طاح في كل حاجة. فبعد سنين طويلة بعد ما أولاده دول حكموا الرب بعد هو شا ان أن هينتقم من بيت ياهو لأجل الدم اللي سفكه في إسرائيل. كان السالب هي. ما هو ثلاثة أجي أربع أجيال مفروض. هو عتقم في كل الخيرات. هنشوف مع أصل الأجيال مش لازم يعني حج... متتالية ممكن يبقوا حاجات تانية هنشوفها ما بقى. بس انت بقى يعني انت بتبقى جاي في زمن فتبقى شايف اللي بيحصل عندك بس فتحس ان ده ظلم ومين يحصل كده وفين فين و انت بقى شايف انها اصلا جملة كبيرة يعني بنعلن ايمانا رب بالسلطان بنعلن ايمانا بعدالتك بنعلن ايمانا بتسلطك على كل الاحداث بنصك يا رب في ان كل الأمور هي عدل واستقامه امامك كل اعمالك هي عدل واستقامه بنعترف ان امور كثيره مش بنفهمها وده طبيعي لان احنا تراب نحن وانت تعلم اننا تراب نحن لكن ادينا في الوقت ده يا رب بنكون بنصفي شخصك نتكل على عدلك واستقامتك عارفين ان احنا في يوم من الايام هنفهم في يوم الأيام أنت ستفتح عيوننا فنبصر ونعرف كما عرفنا إلى هذا الوقت رب دينا نقضي زمان غربتنا بخوف أمامك نحاول رب نكون الوقت ده بنعيشه باستقامة أمامك ونكون سبب خير للجيل اللي احنا عايشين فيه بسبب نور على قد ما حياتنا تسمح رب وعلى قد ما اوانينا لكن سنظل في النهاية رب جزء صغير من قصة كبيره أنت تمسك بكل تفاصيلها في يدك وأنت ستنهي بيها بتتميم مشيئة صالحة في قلبك بكل الأدوات وادوات كثيرة احنا ممكن نكون جزء صغير جدا من قصة كبيرة دينا نعمه رب لا نرتقي فوق ما ينبغي ان نرتقي ولا نظن ان احنا ممكن نفهم اكتر مما تعلنه لنا لكن دينا بكل اتضاع نسير امامك فيما اعلنته فيما اعطيت لنا ان نعيشه ونكون بنمجد اسمك رب في ايامنا احنا مش نتكلم في أمور فوقنا ترتفع فوقنا يا رب وتعالو عنا وفي مواجهة عدم الفهم بنصمت أمامك لأن أمور يا رب انت لم تعلنها لنا لكن هيجي يوم الفهم وهنيجي يوم نعرف ما تعمل إلى هذا اليوم يا رب يعطينا أن نكون أمناء شخصا متممين لمشيئتك في حياتك Tiada siapa yang boleh